اليوم الثالث وفي الصباح التالي لا بد لي أيضا أن أستيقظ مع الفجر لأنني أرغب في أن أظل على موعد مع اكتشاف المتعة الرائعة التي تتجلى في شروق الشمس أنه من الجدير بأولئك الذين لهم عيون تبصر أن يتخذوا من أغنية الفجر ومشهد كل يوم وبكيفية دائمة مناسبة, مناسبة يحتفلون فيها باستقبال هذا الجمال المتجدد إن هذا اليوم سيكون في برنامج رؤياي المتخيلة هو اليوم الثالث والأخير من أيامي لن يكون لدي وقت أضيعه في التأسف أو التمني هناك كثير من الأشياء التي لما تزال تستحق رؤيا لقد خصصت اليوم الأول لصديقاتي وأصدقائي ما فيهم الحيوانات أم الجمادات بينما كشف لي اليوم الثاني عن تاريخ الإنسان وتاريخ الطبيعة أما هذا اليوم فساقضيه في هذا العالم المتحرك المشتغل عالم الحاضر بين ديار الناس ومتاجرهم يغدون ويروحون لمشاغلهم في الحياة وأين يجد المرء هنا مكانا يحتوي على أكبر قسط من النشاط والحركة كما يجده في مدينة نيويورك ولهذا فإني اتجه نحو هذه المدينة في يومي هذا سأبدأ انطلاقتي من بيتي في الضحية الهادئة الصغيرة فورست هيلز في لونغ آيسلاند. هنا حيث العشب الأخضر والأشجار والأزهار حيث تنتصب بيوت أنيقة جميلة حيث أشعر بالسعادة مع الأصوات والحركات التي تنبعث من مجموعات من السيدات والأطفال حيث ينعم الرجال بالراحة المطلقة بعد رجوعهم من عنائهم المتواصل بالمدينة سأخترق هذه المجموعة من الأبنية المتراصة من الفولاذ التي تكون جسرا غرب الوادي وهناك سأشعر ببداية جديدة لمشاهدة القوة والعبقرية اللتين يحوزهم الإنسان سيقع بصري على هذه المراكب الراسية هنا وفيها ما ينهمك أصحابه في الشغل المتواصل به وفيها باتنطلق منه أصوات مدوية هناك سفن أخرى تزمجر في محاولة للقيام ببعض الحركات لو كانت لدي أيام أخرى طويلة لما تزال تنتظرني لكنت قضيت منها نصيبا في تتبع هذا النشاط الرائع الذي يجري قرب الوادي أرى المنارات الغربية تنتصب أمامي ذات اليمين وذات الشمال وكذلك ناطحات السحاب التي عرفت بها مدينة نيويورك المدينة التي يظهر أنها انحدرت من صفحات تاريخ مهول ما أعظمه من مشهد مثير مرعب يتجلى في هذه البروج اللامعة في هذه المصارف الرحبة الواسعة الأرجاء المشيدة بالصخور والفولاذ بنايات يخيل إليك أنها من صنع جن بنوها من أجل أنفسهم هذه الصورة الحية هي جانب من جوانب حياة ملايين الأشخاص كل مطلع شمس كم هو يا ترى عدد الذين يعطونها أكثر من نظرة ثانية إنهم قليلون فيما أرى إن عيونهم عمياء عن هذه المناظر الرائعة لأنها بالنسبة إليهم أمست أمرا عاديا لا يحتاج لأعادة نظر سأدير الخطى لأصل إلى قمة أحدى هذه البنايات الشاهقة الضخمة بناية Empire State المؤلفة من 102 دور لقد كنت في أوقات قصيرة خلت رأيت مدينة نيويورك ولكن من خلال عيون كاتبة الخاصة أما الآن فإني في أشد الشوق لأقارن بين الخيال وبين الحقيقة الواقعة في أني متأكدة من أنني لن أشعر باكتشاف مطلقا وأنا أمام هذه المباني المتناثرة أمامي سيكون هذا بالنسبة لي مشهدا من عالم آخر والآن سأشرع في تجولاتي عبر المدينة بعد أن أخذت فكرة عنها من فوق أعلى بناية وفي بادي الأمر سأقف في زاوية جد مزدحمة من المدينة يقصدها على الخصوص جمهور الناس لأحاول عن طريق النظر إليهم معرفة بعض الأشياء عن حياتهم وأرى البسمات تعلو الوجوه فأكون مسرورة للغاية وأرى العزم والنشاط يشع من عيون الناس فيتملكني الاعتزاز العميق وأرى كذلك العذاب والعناء فأشعر بالإشفاق سأتجول في شارع فيفث آفينو وساسلط نظراتي على النقاط التي يتجمع فيها النور لأتمكن ليس فقط من رؤية الأشياء ولكن أيضا الاستمتاع بالألوان الزاهية إني متأكدة من أن هذه الألوان التي تمتاز بها ملابس النساء اللائي سن في هذه المواكب المتراصة تمثل وحدها مشهدا بديعا لن أمل من مشاهدته ابدا ومن الممكن إذا كان لي بصر أن أكون مثل أولئك النساء مهتمة ايضا بالأشكال والأزياء التي تثير انتباه العامة أكثر لجمالها وبهائها، وإني مقتنعة كذلك بأن علي أن أقف أمام احدى واجهات المتاجر لأنظر من خلال النوافذ. سأشعر بمتعة فائقة وعيناي تطوفان بين آلاف الأصناف الجميلة المعروضة. ومن شارع فافد سأطوف في بارك أفينو. عبر الأحياء الشعبية عبر الحدائق التي يقصدها الأطفال ليلهو فيها وسأقف قليلا لأزور الأحياء الأجنبية وفي كل هذه التحركات ستكون عيناي مفتوحتين على مصراعيهما كما يجب وعلى كل المناظر التي تقعان عليها سواء منها الجميل أم الرديء لأتمكن من النظر بعمق لأضيف إلى معلوماتي شيئا حول الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون إن قلبي مليء بالصور صور الأشخاص وصور الأشياء وعناية مران دون ترون متغاضيتين عن الأشياء الزهيده إنهما تكدان وتجاهدان من أجل أن تلتقطا في انتباه ويقضى كل شيء تقعان عليه هناك بعض المناظر مما يدخل السرور على القلب بل مما يملأه انشراحا وغبطه لكن بعض المشاهد محزن فعلا وبالنسبة إلى هذه أيضا فإني لا أغمض عيني عنها لأنها في نظري تمثل جانبا من جوانب الحياة وأعتقد أن صرف العيون عن مثل هذه المشاهد ولو أنها محزنة هو إغلاق للقلب وإغلاق للفكر إن يوم الثالث من أيام البصر يقترب من نهايته ومن الممكن أن يكون هناك عدد من الأشياء المهمة التي تقتضي مني تخصيص بعض الساعات الباقية لرؤيتها بيد أني أعتقد أنه يجب علي في مساء هذا اليوم الأخير أن أقصد أيضاً المسرح حيث عن برؤية تمثيلية هزنية مضحكة وذلك ليتسنى لي أن أخذ فكرة عن واقع الكوميديا بالفكر الإنساني وعند منتصف الليل تكون الرخصة المؤقتة التي قضيتها بعيدا عن ظلمتي قد أخذت نهايتها ويحل الليل البهيم الدائم من جديد ليخيم في ساحتي مرة أخرى وبالطبع لم أرى في هذه الأيام الثلاثة القصيرة كل ما كنت أريد أن أرى وعندما يزل الظلام سدوله علي عندئذ سأعرف كم هي الأشياء الكثيرة التي تركتها وأغفلتها دون أن أتمكن من رؤيتها بيد أن ذاكرتي ستزدحم بالذكريات الشائقة التي أحتفظ بها عن تلك المدة القصيرة التي آسى على فرقها ومنذ هذا الوقت فإن لمس أي شيء سيحمل معه ذكرى حية عن حقيقته